وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار النوع الثالث الحديث الضعيف جولي لو جراني علومي حديث يا فنوني حديث كلا تيكاتون هاتون فن يا شرسلو بينج نوعي حديث وكل مقدمة كامل جمعا كد بش سامي جودي سامي بديت على حديث ضعيف. قال يعني قال ابن الصلاح في علوم الحديث وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح. حديث ضعيف بديت على ويك أو شيطانك أبو صحيح يتجايد نبت. وأو شيطان الشك وحسن هياتي لا نبت لم برجم هن لك نقدا كل وكل حاشيكا هاتوا قال الحافظ بن حجر في النكت أعترض عليه بأنه لو اقتصر على نفي صفات الحسن لكان أخسره حافظ بن حجر لأنه تدانا سر علم الحديث الله يرقني إليك دعوة عن برقي ابن صلاح أقل تنها بيوتاية ما لم يجتمع فيه الصفات الحسن أو باش تربو مختصر تربو لأن نفي صفات الحسن مسلزم لنفي الصفات الصحيح وزيادة شو كا قبلين هر حديثك ما لم يجتمع فيه الصفات الحسن أو صحيح جنية وحسن جنيو زيادة شكاية لأن صفات الحن نشى صفات الحسني مسلزم صفات الصحيح وزيادة وأجاب بعض من عصرناه بأن مقام التعريف يقتضي ذلك حمدك يجديفعا لا برجكي بن صلاح تدوه إذ لا يلزم من عدم وجود وصف الحسني عدم وجود وصف الصحيح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 فالترديد متعين يعني واجب لان هلك بفعل ان صلاح كدو كان اباركي دروسه دقيقه كنت يا هو ما لم يجتمع صفات الحسن هل او ان الحديث الصحيح لن يجتمع صفات الحسن كنت لا. اذا اجتمع صفات الحسن هو ايش أبيت حسن ما لم يجتمع صفات الحسن لو تش صحيح ايش لو ضعيف ايش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 فأبو ترديد لنا عشريه هادشي حديث ضعيف هيا نصفيتي صحيح تاع نصفيتي حسن الشي تاعنا عشريه بس أو بكاربيني أو بكاربيني فالترديد متعين يعني واجب والحق أن كلام المصنف معترض خلاص أي راجحة وصحيحة سكيب صلاح معترض ورخندي جذاو نقلة الشي وجيه وذلك أن كلامه يعطي أن الحديث حيث ينعدم فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفا. شو إنت عبارتي وأخواته حديث أجر ما لم يشتمع فيه الصفات الصحيح هو ضعيف. بو ابن حجر عتود تماشي عبارتي من صلحي شو إنت ما لم يشتمع فيه الصفات الصحيح ضعيف. ولا صفات الحسن ضعيفة يعني عبارة كده تقطيع كده تعريفك بيكوى يكوى ابن صلاح مبسي ما بس يب ما لم يجتمع صفاته الصحيح ولا صفاته الحسن نأو نأو أنجز كده ضعيف حافظ ابن حجر عرفت شو أنت ما شايك ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ضعيف ولا صفات الحسن ضعيفة آها علي أقرأ آها وذاله أن كلامه يعطي ان الحديث حيث ينعلم فيه الصفة من الصحيح يسمى ضعيفا وليس كذلك لأن تمام الضبط مثلا إذا تخلف صدق أن الصفات الصحيح لم تجتمع بل من أجل تسير ضابط نبي, ضابط نبي يعني تمام الضبط او ااا هو إذا تخلف يعني تم مضبط أن الصفات الصحيح لم تشمل الصفات الصحيح يعني بلام صفات الشتاء صفة حسن ويسمى الحديث الذي اجتمع فيه الصفات سواء سواه حسنا لا ضعيفا يعني ها مو الشط كان التريتيا بس تم مضبطي ترى بي بتجي حسن نبيه ضعيف وما من صفة من صفات الحسن إلا وهي اذا عدمت كان الحديث ضعيفا أقول ضمن هذه الصفه للصفه كامله حسن نقصان بو حديثك هذا شيء ضعيف ضمن هذه الصفه للصفه كامله صحيح نقصان بو حديثك هذا شيء ليس ضعيف ولو عبر بقولي امنا لا يك لا يكش ولو عبر بقوله كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول هل حديثك صفات قبول يا نابو او الدقيقة لكان اسلم من اعتراضي واخصره او السلام لابو مختصر وكرتر اشابو انتبويس الناعة واو باكاربيني واو باكاربيني بلان لراثيه عباركي بن صلاح عيبينيه بوتي هاركي سيكاتور رخميجة ولا عباركي واو بمعنى او تيجيسره واو بمعنى او أجل أوى وبمعنى أو, أو, أو تبغي درستها نقد خيان وجهها ما لم يشتمع فيه صفات الصحيح أو ولا صفات الحسن طبعاً أم هدش بيقع أبي هج صفاتك لا صفاتكاني أو أنا يتيان أبيش مك أجر صفاتي حسن هبو يان صفاتي صحيح هبو أو كاتشيا أو كات حديثك ضعيف مين هذا يعني ولو الحق ان كلام المصنف معترض هذا ليس بصحيح يعني نبتكي حافظ ليس بصحيح لان ابن الصلاح اتى بالواو والمقصود ما ينعدم فيه صفات الصحيح والحسن أو تعليقاتك الخمويه ان هو هو هو هو هو هو هو هو هو فثلي أو أظن أن هذا ليس بصحيح لأن ابن الصلاح أتى بالواوي نيوت وما لم يجتمع فيه الصفات الصحيح او ولا صفات الحسن وثلث شيء بالواوي والمقصود ما ينعدم فيه الصفات الصحيح والحسن معا لا صفات أي منهما وكان قول قول لك في حافظ تواه دقيقة لو أتى بأو أجل أو بواي قيد نبو لو أتى بأو والله أعلم عموماً صضعيف أويا هتجيب صفات هيا لصحيح ده هيا كذا نبو وهتشيك صفات لحسن هيا ندي هو بتشيك ابي طايح ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها. ين أو جميعها من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها. الله يحشم ابن صلاح الدواء أو كباسه ضعيفك أو تعليقه ضعيفك أو أنجتوه ضعيف كان يجمع الدوا هنا يني و. همون يجب ان نوى، ان هي صفات الصحه هي صفات الصحه هي صفات الصحه هي صفات الصحه هي صفات صفات الصحه هي صفات الصحه هي صفات الصحه هي صفات الصحه هي صفات الصحه هي صفات الصحه هي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 فينقسم حينئذ إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك أولا هامو يشين هامو يضعيف كما هنا موضوع مقلوب شاذ معلل مضطرب مرسل منقطع معضل وغير ذلك بس معلق ثانيا بس معلق نيم هاتشن اجتياشه ويا هات أجت هاتشي لنا موالف اجتاوسين اجتيا هالضيفه وغيري ذلك بلنشي اسمعي ودياله هاتشي كراس نباته هاتشي غاس نباته هاتشي غاس نباته هاتشي هاتشي هاتشي هاتشي هاتشي هاتشي هاتشي هاتشي هاتشي هاتشي هاتشي حديث معناه مرفوع النصب والله ضعيفه بس هذه شنو بيه يمكن له شي سنه دي ما بيه اي شيء لا بحث عنه منقطع بس حقيقه منقطعه شيء مرسل ضعيفه بلان اجزيه شيء بونه معلقش بيه ومرفوعش بين الامانه بينات باعتبار الاعتبار اعتبار المرسل بلان امنان يجاري فيه شيء ضعيف مرسل مطالب معلل وهروا أما جوري السنبو الحديث الضعيف النوع الرابع جوري شارم لفنون حديث المسند المسند قال الحاكم النبي سبوري أو عبد الله فرع هو ما اتصل اسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما اتصل اسناده يعني حديثك الحديث الذي يجعل هذا الشيء يجعل هذا الشيء يجعل هذا الشيء يجعل هذا اتصل يجعل هذا الشيء يجعل هذا بوشي يجعل هذا الشيء يجعل هذا الشيء يجعل هذا او يجعل هذا الشيء أبي موصول به هيد جوريك لانقطاعي تانية حتى تدليس شذوذ إلا هش بالله مسند وانية حديث في الله مسند بس ظاهر منقطع نبي معلق نبيان بون مناء منقطع نبي معضل نبي مرسل نبي حتى ولو مدلس مدلسي بيت حديثك هل قيبت لاشي مسند أما متصل هيد جوريك لانقطاع شو انقطاعك ظاهر بيان خفيفه شو ظاهر بيان خفيفه لما متصله نبو حديث متصل صحيح اما حديث مسند او كاتا منقطع نيه معضل نيه مرسل نيه حديث مسند اماننيا على الراجح طبعا مش ايش خلاف فيها يا من في يعني انقطاعي يبقى انقطاعي ظاهري ثانيه بس لوجود شيء بيت انقطاع شيء خفي هذا اترى حديث المسند به بلا مرسل الخفيش بيقول بي قال الحاكم هو ما اتصل اسناده وما ظاهره اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اما تعريفي حاتما وقال الخطيب هو ما اتصل الى منتهى وامزا بس اسناد الى رسول الله يعني بس سنده طول من هذا القول لصحابي هو متصل اتصل الى منتهى في وثيره مسلم في وثيره مسلم بو يعني ما له سبب كلام تابعين بكلام كلام صحابه كلام في غرب الله صلى الله عليه وسلم ما دام يروى بالاسمال أو في وثيره مسلم ما اتصل الى منتهى ظلام او ايكا يا لنا ومحدث كان كبكاري أن بتابس صنيع الإمام البخاري كنا نكتب نع الجامع المسند الجامع المسند لا ما بس تيجي على الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بلى هل هم أمسي أمسي تعريفك سئهين هل سيش مستعملة؟ وقال الخطيب هو ما تصل إلى منتهى. ولكن هذا سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون محمد شاكر وعلى تعريف الخطيب سيكون تعريف سيكون خطيب بغدادي يدخل الموقوف على سيكون سيكون سيكون سيكون في تعريف المسند. سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون إيه ما بدرس معنا وهي وصحيح الحكي بخير داني بدرس شو في كده؟ أستا أمة هر شيء مرفوع على جماعي وداني. النبوي طالما خطيب بشي. أبي أول شيء يوم موقف لو أنك عداد من وجماله أنه سنبو بخاري هذا شيء كانت رقمي غضي لأنه كان أمد رسي أكاد أو شهر مسندة أو شهر مسندة مسند كامية مسند أوليك و يعني انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتهى إلى من انتهى إليه أو انتهى إلى من انتهى إليه مسندة أو أنشه بلان يكشد ترهي لبخاريه اكتماع شيء إنه يكتبقي بخاريك مختصلك من شيء من أقوال الرسول من أقوال النبي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويجب أن تكون ولو لا يخطيبه في بوت المر، مسند هارج ماري حديث مسندي يبدأ للصلب الصحيح بخاري يقول يقول أن الكثيرين لن تكون صحيح بخاري الصلب اصل بخاري أوه حديث مسند من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنه وجد بعضا من لكن هذا ما رمى بابو خارينو سندي هذي منتهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأبو خطيب على تعريف الخطيب يدخل الموقوف على الصحابه إلى روي بسنده في تعريف المسند وكذلك يدخل فيه ما روي عن التابعين بسندي أيضا هو, ما هو الذي هو ما اتصل موقوف بالمقطوع بيد مرفوع بيض وكذلك يدخل فيه ما روي عن التابعين بسند ايضا ولا يدخلان فيه على تعريف الحاكم وابن عبد البر طلعا في حاكم كفرما وتعريفكي ابن عبد البر كي يستدعي شنمان خندو اما أنا ويدخل المنقطع والمعضل على تعريف ابن عبد البر بتعريفكي ابن عبد البر حديث مسند ولو منقطع اجباد حاشيه هر مستني في قلت ويدخل المنقطع والمعضل على تعريف ابن عبد البر ولا يدخل على تعريف الحاكم شمت حاكم الله هو متصل وتشمنشي اتصل ظاهرا به عبد البر حديث بي او كدير مسند يعني اقل انقطاعك انقطاعي شي خفي بيت هل مسند اما اقل انقطاع انقطاعك الظاهر بيت للاي حاكم يحاكم بي او كدير مسند بو حاكم الله هو ما اسناده اما للاي خطيب يخطيب الله هو ما اتصل لا منقطع معضل امانة ناس لنا وحديك نوع الحديث مسند ولا خطب اما لا ابن عبد البر وحكى ابن عبد البر انه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا او منقطعا كل شيء روايه تدل في غمره صلى الله عليه وسلم متصل بيان منقطع بيت او مسند او او مسند كابو المروي عن رسول الله هذا سواء كان متصلا أو منقطع. كابوم معضل ومنقطع. إيش اسمنا وش هو؟ اسمنا حديث مصندة. طبعاً أمش لهرهميان لا وسيرة. هم لا وسيرة. او ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطع. فهذه أقوال ثلاثة. أمش سي قولة. بالله ما يكشد إنسان لم يوضع التشنجي نبيت كما استلاحاتي علماء أو دراسي عمليا يجب أن أخيره لكتابك بنظري أترى أن نظرية لما هو صنعتي حديثية تطبيقك لإستلاحاتي لا علماء وإستعمالاتي علماء سيئ لإستعمالاته لا عالمك يعانيك لسد قولك ابن عبد عالم عالمك يعانيك لسد استعمالك خطيبك.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 لو حديثة من لوش الهند إصلاحات شغلين ضلنا حديث إلى ابن عمر هذا حديث مسند يعني حديث له إسناد حديث له إسناد حديث له إسناد أقرأ بلى ما من بسنا شيء أصل إصلاحه كمان كاملاً أصل يعني مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتصل ظاهرا قول الحاكم ضغط قول الحاكم قولك اذن حزرت اخرين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وقال الحافظ في النكت بعد حكاية الخلاف خلاف والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال ظاهره سند كبين ظاهر المتصلة من خطئ نية معضل نية تشينية. أو بي أو تلتشي مسند الحديثة السنة ليهبوا منقطعنا بو معضلنا بو أو بي أو تلتشي مسند بلان أقام مرسل أقام المدلسي شبه حالك يو تلتشي مسند بي أعلى اللي نكالي أعلى اللي اللي أعلى اللي راجحة بتتبع بمدرك وتولق في علماء مسند أعلى كإضافي كنبولاك في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فهذه أقوال ثلاثة ويقال ولكن يقولون الخامس، النوع الخامس هو مسؤول المتصل، ويقال له الموصول. هو مسؤول هو مسؤول هو يعني هو مسؤول هو مسؤول هو مسؤول هو مسؤول هو مسؤول يعني مسؤول بيت مسؤول هو يجور انقطاعي في الظاهر ظاهر ينخفي ظاهر ويقال له الموصول ويقال ال التي تسميه شوقي شيء موصول نحاشكا عندي في الشتري ويقال له المتصل متصل بذي همزه متصل كما في الرسالة الامام الشافعي برم حافظ لنا حافظ لنا كذلك كنت ويقال له المؤ فهمزه المتصل ومن بقي بيدبو المتصل الموصول المتصل المؤتصل ام شعرنا واحد شاريك يك معناه المتصل الموصول المتصل المتصل ابن حاجب وقال ابن الحاجب في التصريف له هي لغه الشافعي الشافعي والعتواه المتصل وهي عبارة المتصل يعني المتصل عبارة عما سمعه كل راوين عما سمعه نكرواه سمعه يعني يبين متصل بظاهرا وخفيا عبارة عما سمعه كل راوين من شيخه في سياق الاسناب من اوله الى منتهى لبيخونية شون تعريف كده وما بسمع كل راو يتصل وابه وهو ما بسمع كل راو يتصل يتصل إذًا إسناده للمصطفى فالمتصل يعني شرطي سماع يعني شرط أبي سماع بي. تدليس أو نعبي نبي ما خفيا تدليس به وناء انقطاع الشبت ظاهرا الغش ويقال له الموصول ايضا وهو ينفي الإرسال والإنقطاع كوتد متصل يوتد موصول كأبو أبي شنبه مرسل نبه أبي مرسل نبه وبين منقطعي شنبه ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من هو دونه ماذا متصل بمشي وتعليش أكاد كشبة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من هو دونه كأو شيء لكل من ويقال له الموصول أيضا وهو ينفي الإرسال بس أجر حديث مرسل نبي يعني موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أجل موصول إلى النبي شو المرفوع يشمل المرفوع على الصحابي كأو أو شيء إرسال له أول شيء إرسالة يعني المنقطع المنقطع بالعمل في ما بس فيه شيء الإرسال الخفي بس يش ما كله بيقول فرق لبين مرسلي خفي لبين لقل منقطع شيء يعني الإرسال برسال الإرسال الخفي نيوذ وهو ينفي المرسل نيوذ مرسلي إصطلاحي وتي ينفي الإرسالة إرسال يرمى بس مرسلي خفي شي تعمل سيلاستري وهو ينفي الإرسالة يريد به الإرسال الخفي والتدليس تدليسيش تدليسيش قبولني متصل أبيع حديثك مرسلي خفيش نبي مدلسي نبي ومنقطعي نبي كواب إرسال ان بو شي خفي انقطاعك خوي بو انقطاعك ظاهر لسر انقطاعك بنسا يريد به الانقطاع الظاهر أو إرسال شيء نسي <تصفيق> <تصفيق> أول بحد كان بيقول ما شاء الله بس كده و المرسل الخفي والتدليس قبل تلا انقطاعك انقطاعك انقطاع شفهي أما الانقطاع انقطاعك ظاهرة ليش مصطلح متصل متصل ونعرف لنا علماء ولنا ولنا شيء حديث ولنا ولنا ولنا ولنا ولنا ولنا ولنا أي ولنا ولنا صحابي ولنا كم ولنا ولنا ولنا ولنا كم ولنا ولنا ولنا ولنا ولنا ولنا ولنا ولنا ولنا الله ولنا ولنا ولنا ولنا ولنا بلا من ان من ما نبيقونية، حنديك الصلاحي علماء ما نقلتك، ألين بس بوشيا بو بو بو مرفوع حديثي مرفوع، بو صحابي بكده، من ما نبيقونية وثمن مرفوع، متصل ب مرفوع ومقوفش، بلال بوشيان لقي لا لضرر نقيه متصل متصل بوا دون الصحابي بكار نهاية. أجر بكار هنا ناع أبيع بقيت بكاري بني. طلع لي هش من دا را وعناهت. كاتش يقول لي إشارة في شبان دافي. بن حقه بكار به. طلع مرات لي را علين أوت موجودة. بوا متصل أكتبه بو حديثي مرفوع به، أكتبه موقوف به، أكتبه مقطوع فيه. أكتبه مقطوع فيه. بوا تقول له عبارتك هي وديارة بحديثي قالين متصل. ما معنى المتصل يعني وجه التسمية كبوشها تبوستنا ذاك ولو شيء متصل لو ما نوانيش وبي لو يسمع حييش وبي سنده الأجر إنقطاعي ظاهري تانبو انقطاعي خفيش تانبو متصل يعنى أنت كلامي في غنبر خابي صلى الله عليه وسلم يعني كلامي صحابي به يعني كلامي تابعيه به أجر بس هنده نقل كده صفي اتصال وعدم اتصال بس هنده يا مات دي. بوي امدله صحيحه امدله صحيح متصل خاصنا كلمه شيوه بكلامي في غنبره صلى الله عليه وسلم سندي كلامي في غنبره صلى الله عليه وسلم بوي متصل بو مقطوع بوي موقوف بوي مرفوع ايش بكاليب يعني ذي اشاره كمانداه هي صحيح محقق محمد المغرب الدروال النقيه. بلام أوت اليا الجزمة كين بويكوا. أماء صحة. أماء صحة كمتصل متصل بكربني ضو مرفوع وبو موقوف وضو مقطوعش. بلام أبادوشل. نأبى إرسالي نأبى انقطاعي خفيف يابي نأبى انقطاعي فاحل شد أبا جوري في أنجنبو جوري الششم المرفوع النوع الثالث المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا عنه بأنه هاتيا منه عنه تورق وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا هذا شيء يظاهد رابع ثلاثة غنبري خاصة الله عليه وسلم وكو قولي او يان وكو فعلي او لطالبون سيء إيجادا او تركا إيجادا أو تركا تيك قولا منه ونيودي فعلا منه وتي فعلا عنه أي ايب الأمر شي ايب الأمر صلى الله عليه وسلم يان أو يكد يان فلانشت نكد صحابيك بوان مناعلة فلانشت يان دانا وفي غنباري الله صلى الله عليه وسلم فتركه مثلا تركه أي أوا فعلا يانا فعلا فلم تفعليك ها فعليك, فعليك إيجادي يعني فعليك التركية هل يبقى شيء؟ هل يبقى فعل أو فعلا عنه لفناي عنه هو يبقى نسيء ولو تركا كاب قولا منه أو فعلا عنه وسواء كان متصلا متصل بيت متصل بيت يان متصل بيت يان منقطع بيت يتر انقطاعك هاد شي كذلك ظاهر بيا خفي متصل او هيد جولا انقطاعك تاني نظاهر نخفي منقطع اقر ظاهر, ظاهر بيت يان خفي بيت او مرسلا مرسل ليلة مرسل من مرسل من مرسل, مرسل اصطلاحية حديث مرسل يعني يرفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم اي باشا اقر معلق بيت ين منقطع بيت ين معضل بيت هل هنا؟ لي هنا؟ هل هم لك لا منقطع لمنقطع جاء بيتها ما بس لمنقطع الليلة أتواني بنسي معلقا أو معضلا لمنقطع فيه ما بس فيه أجر معلق بيت أسأل لأي موت بانمنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أما حديث مرفوع يمنع طالما السمن قال رسول الله ما التعليق يا تعليقنيه معلق ماذا كتب السنب كابو إستام حل نوم منقطع جيبته جاكابو معلق بيان معضل بيان منقطع به بي حدس شيء قدرته ونفى الخطيب أن يكون مرسلا خطيب عليه حديثي مرسل مرفوعني فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو هو يعني المرفوع عليه مرفوع أو كصحابي خبر بدا بلتي غنبري قال صلى الله عليه وسلم هو ما اخبر هو كناجرة ابو مرسل قالت أبو هو ما أخبر فيه, فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلن أمر جحنيا أمر جحنيا حافظ بن حجر أنه كذلشي والحق خلاف ذلك والحق خلاف ذلك، بل الرفع كما قررناه إنما ينظر فيه إلى المثن دون الإثناء. أيوني أو حاشية؟ طيب؟ قال الحافظ في النكت. قال الحافظ في النكت. والحق خلاف ذلك. بل الرفع كما قررناه إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد بل الرفع كما قررناه إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد إن كان غير حديث مرفوع بس او عند ذكري في صلى الله عليه وسلم كلام بساه مرسل بيت معظلة بيت منقطع بيت بشر مدلس بيت حديثك أرتج بيت ما دام عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام ندث وقال ابن عمر ندث وقال أبو منك يسان قال الزبدي ندتوخ. وذ قال رسول الله. فعل رسول الله مرفوع ولا ضعيف جد. مرفوع ينظر فيه إلى المثل دون الاسناد. وأمش غائيا كذا صحيح كذا دقيقة. النوع السابع جوز حوتة الموقوف. ومطلقه كاتوز الموقوف. ويا مطلقه جوز الموقوف على بن موقوف على اكرمة معروفة طلا موقوف او مطلقا او موقوف او احديث صحابي ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه الا مقيدا بكار نايد بمطلقي بغير صحابه بغير صحابه بكارد هنا باتقييد بكارياني كان يقال وقفه فلان على ابن سيرين يعني موقوف على ابن سيرين أو موقوف وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل موقوف جوي حروف مرفوع أكره إسناده فيه متصل به وأكرم من منقطع اشبه بموج وركان منقطعا معظمها منقطعه معلقة مدلسة مرسلخة في تيايا إسالخة في تياها وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل. تنهى حاكم نبيت لكتب معرفة علوم الحديث لسر عم تعريفة بخلاف الحاكم في معرفة علوم الحديث فضلا حفظنا انه الله شرط الحاكم في الموقوف هو شرط الحاكم شرط الحاكم شرط الحاكم في الموقوف, شرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي رضي الله عنه وهو شرط لم يوافقه عليه أحد يعني حكم شرط روايه حديث موقوف ابي منقطعنا ده انجذف الموقوف انجذف الموقوف بوش كلامين موقوف تو هو وك على المرفوع ما بس كلام رسول الله موقوف جلي كلام صحابي مقطوع ايش كلام تابعين منقطع بين المتصل بين بي المتصل بي. بويه حاكم نبي لما شرط الايه الموقوف عليه عليه المتصل به اجينا ااا حديث موقوف مجنيه متصل متصل بيهم غير متصل وهو الذي يعني موقوف يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين ايضا اثرا كثير من الفقهاء وكثير من المحدثين إش. يعني اما استاذ لا زور زر مع... زمان زور معمول به هيه حديث وثثث اثر جوازا ليه اثر اثر الصحابه ود حديث داره. جاي وش هي بون منا حديثي حديثي كموقوف يعني هذا حديث موقوف. يا هذا حديث ضعيف. جازب كريني. بلان بس شويه قشتي حديث بو حديث مرفوع أثر بو موقوف وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. وعزاه ابن الصلاح. إلى الخراسانيه ابن الصلاح الشهرزولي ألا أن الصلاح الصلاح جاء كذنوي أثار الحديث وباكيناني أثر وموقوف الصلاح علماء خراسان إنهم يسمون الموقوف اثرا موقوف في عن اما أما عجلة تمارشيكسي تقريب كين هي إمامي نووي يعني أجل تما شيء تدري بالرائي كين لا تدري بالرائي السيوطي على ألاشي نقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معه يتوانوا حديثي يقولوني أتواني برائي هذا أثر أثر ضعيف أو صحيح أجل واد ما بس بتيش يا أثر يعني هذا المروي المأسور امشيك كما قلت حديث بيت نبوي يا مخوفه نبوي الله اثر اهل الحديث استماعيا كان بكال عن حديث نبوي بكرهن بو اتج بو ان شاء الله أهل اثر أثرين. ما معنى اهل الحديث علماء الحديث هنا حديث بكاري طبعا ما دم بوتي الصلاح وشيكي شاكي شاكي شاكي شاكي با حديثي موقوف او نبغين اثار اي باشا اقر با حديثي موقوف وثمان اثار و با حديثي نبغي حديث اي با اثاري تابعين شاكي و كانت لنا شاكي او نبغين اثار بو اوي هل جاكب حديث متميز به. بهي موه بهي صحاب بهي تابعين فلين أثر طالب حديث نبوي فلين حديث هاد حد شنيد بهارها ميبلغ حديث هاد درسته بهارها ميشبلغ أثر هاد درسته وفائدة الصلاح كان ليه ذيك جيبك نوات تنزي أثر إلا حديثك قال يعني ابن الصلاح وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني نسبة إلى فوران ناوي إكي كلبا في دكاني أبو القاسم الفوراني المتوفى سنة أفضع مئة وواحد وستين لتشاطر وشاطر يكي هجري وفاتي كدوى قال وبلغنا عن أبو القاسم الفراني أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر ما كان عن الصحابة كيفية العلماء كونة كان هاتشن زوزر كونية لا أوائل نية بلان أمام صرحة له كونة وهي. حديث هو بو خبر بوابو كيروم بدي صلى الله عليه وسلم أثر يشبوشيا بوا صحابه قلتوا ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار حافظ بن كثير الله ومن هذا عليه يعني بسبب هذا بسبب هذا التقسيم يسمي كثير من العلماء زور العلماء هرثيبي تشيفوكو كبتوا حديثو آثاري كبتوا ناين السنن والآثار سبحان كثير بقي كثير بقي بناء السنن السنن والآثار في بهقي معرفة السنن والآثار دي على وقت وآثار الصحابة للصحابتها بويا شيء أو في كتابنا أو نوع السنن والآثار ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما والله اعلم لا حاشا شيخ الباني رحمه الله ابي قال كتاب الطحاوي مثالا لما ذكر لما ذكر لما ذكر المؤلف فيه نظر كثير بغيت الطحاوي يبغوا النمونيه الذي يجمع بين السنن والآثار. قلنا ب لان كتابه شرح معاني الاثار وكتابه الاخر مشكل الاثار انما يعني به المرفوعه يهدي كتابي فحاوي شرحه معان الاثار لقال مشكل الاثار حب شيء فحاوي ما بس فيه يا الاحاديث الشيخ الباني حنبل حشقي ده ايش في شيء نقدر مشكل الاثار فنعم مشكل الاثار شنو حديثي شتياه وأثاري صحابر شتياه. عفواً، ها؟ نعفواً مش تجي لزمان مش تجي خلاص أموز. أقول أن مشكل الآثار فنعم يعني الله مشكل الآثار فنعم يعني يصحه قول الألبان. أقول يعني حلابي أقوله أما مشكل الآثار فنعم يعني يصح قول الألبان رحمه الله وأما شرح معاني الآثار أما كتب معاني الآثار فإنه مشتمل على المرفوع والموقوف أيضا كابو كم الكتب الكتب كان يطحوي هم أحاديث تيم بشرح معاني الآثار نك مشكل الآثار مشكل الآثار مرفوع أما مع شرح معاني الآثار الله مرفوع الشايه ومخوف الشيت يعني كما قال بن حجر في النكاه وتشبدان امم ريح حلبي الله صلى الله عليه وسلم